أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمارنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وكرة أعينا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبي وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مرحبا بكم إخواني وأحبابي وهذا هو اللقاء الثالث في سلسلة الإعداد لرمضان حيث اتفقنا أن نتكلم عن عبادات رمضان فكانت العبادة الأولى التي ينبغي أن نستعد لها لرمضان قبل دخول رمضان علينا عبادة الصيام فكان اللقاء الأول بعنوان إني صائم إني صائم نريد أن نرددها عمليا ليكون زي مؤلنا يوميها هتصوم ولا زي كل سنة هتصوم ولا زي كل سنة جاوبه هنصوم لان كل سنه بنصوم بس في معاصي السنه الصيام بلا معاصي ان شاء الله ان شاء الله تعالى ثم جاء اللقاء الثاني في العباده الثانيه لرمضان الا وهي القيام قيام الليل جزاك قيام الليل والليله باذن الله مع العباده الثالثه لكن طالما الاقي تذكرنا جزاك الله خيرا اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة وخمسين احنا قلنا فيه اختبار او امتحان اللقاء الماضي فكرينه قلنا من من ابنائنا الذي يقوم ليلة بألف آية بألف آية وقلنا الالف آية كما قال ابن حجر تقريبا من الملك للناس من من ابنائنا اللي قام في الاسبوع اللي فد بألف آية ها؟ اللي قام بألف انت؟ مرة واحدة ماشي ما قلنا مرة واحدة ده انت الحب بن الحب يا ابني ايه مهما انت كنت جايزة مرة فيت صح انت لقدت الجايزة مرة فيت لوحدك ان شاء الله, الله يبارك يعني اللي قام بألف آية من الملك للناس في الاسبوع ده طب من الرجال جزاك الله خيرا طب معلشي هندي الجايزة لل الله أصح جزاك الله خيرا زي ما الفتى خد الجايزة المرة اللي فاتت لوحده برضو اللي قام بألف آية ان شاء الله ياخد الجايزة النهاردة لوحده يا الله يا ابن قام بألف آية وأنا على ذلك من الشاهدين اسمك ايه هي <تصفيق> لا مستوره <تصفيق> حقيقه أنه فعلها بصدق قبل ان اقولها وبعد ان قلتها وما عرفت بذلك انما نبئت به يا صدق وقد جاهدت الا يفعل في ليله كنت متعبا جدا وكان متعبا جدا جاهدت وهو ابا فقزاه الله خيرا اللهم بارك في أبنائنا وابناء المسلمين وجعلهم كرة أعين لنا جزاك الله خير يا ابن ربنا أحفظك هذا هو اللقاء الثالث أي الكرام الأحباب في سلسلة الإعداد لرمضان مع العبادة الثالثة من عبادات لرمضان ألا وهي عبادة مدارسة القرآن مش قراءة القرآن أخلي بالك أقول لك من الأول هو عبادة مدارسة القرآن وإن شاء الله اللقاء القاي الأخير قبل رمضان هتكون العبادة الرابعة وهي عبادة الجود مش الإنفاق لأن ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت في صيح البخاري أخبرنا عن عبادات النبي صلى الله عليه وسلم التي يلاحظها أي أحد يرى النبي أي واحد يقعد مع النبي يشوف النبي يكلم النبي لازم يلاحظ في العبادة دول قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه الكرآن مش يقرئه الكرآن أو يسمع له الكرآن أو يحفظه الكرآن لا فيدارسه الكرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الرياح المرسلة فالذي يجالس النبي عليه يتعلم أو يرى في فعل النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في رمضان ويرى كذلك جود النبي عليه في رمضان فهذا هو اللقاء الثالث ما العبادة الثالثة من عبادات رمضان التي ينبغي أن نبدأ فيها من الآن وقد تأخرنا لأن هناك كلامنا من البداية لأنهم تأخرين بس معلش ما لا يدرك جله لا يترك كله فأحنا بنحاول نعوض مع العبادة الثالثة من عبادات رمضان ألا وهي مدارسة القرآن هو النبي عليه الصلاة كان في رمضان بيتدرس القرآن كم مرة مرة واحدة إلا في العام الذي قبض فيه تدارسه مرتين مع من؟ مع جبريل يعني حضرتك لست واحد سألني النهاردة أقرأ كتير أختم عشر عشر خمستاشر مرة في رمضان ولا ولا مرة بس بترتيل وبتدبر وبفهم وبخشوع إنما نحاسب عند الله جل وعلا بالحروف صح بالحرف مش بالصورة ولا بالجز ولا بالربع أننا بنحاسب عند ربنا بإيه من قرأ حرفا من كتاب الله فله بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى هي دي بقها يعني حضرتك لو قرأت القرآن مرة في رمضان ثلاث مرات في الرمضان ثلاث مرات ثلاثين مرة في رمضان كل يوم مرة وده مش بعيدة بس طابة ابن حجر ذكر عن الإمام الشافعي أنه كان يختم القرآن في رمضان ستين مرة مرة بليل ومرة بالنهار كانوا يختمون القرآن اسمعني ما هذا ثبت في سنة إبي داود بإسناد صحيح اسمعني بس اسمعني الآخر في سنة إبي داود بإسناد صحيح أنهم كانوا يتيقظون يختمون القرآن بين المغرب والعشاء وكانوا يؤخرون العشاء إلى ثلث الليل بلعت ليك بلعت ليك صحة بس قال بالك هم بركتهم غير بركتنا والله العظيم سألوا شيخنا الشيخ البحراء من, من خمسين سنة كان اليوم اليوم بيقضي اللي بتعمله في أسبوع بكد يعني أعرف رجلا من موليد أربعة يعني عنده كم سنة الوقتي تلتة وسبعين سنة. كان بيجي معي محاضرات بره بيقول لي اللي احنا عملناه النهاردة كله أنا كنت بعمله من بعد الجمعة لغاية قبل أدان العصر. إذا أنا عملنا كله نهاردة. يروحنا مش عابب تشتريني إيه واشتلنا إيه وحطيني إيه وجبنا إيه. أعمال معينة قال لي إنه أعمال ده إيه أنا عملتها من أكثر من خمسين سنة. إذا إذا عملناه طول اليوم أنا كنت بعمله من بعد الجمعة لغاية العصر. فعشان كده بقول لك إن في بركة نزعت. نزعت من حياتي أكثر الناس إلا من رحم ربك عشان قلت لك أن في ناس تخطوا حاجز الستين في مسجد في الرياض يسمع أدان الفجر فاكرين؟ يسمع أدان الفجر كل يوم جمعة يسمع أدان الفجر يوم الجمعة يكون مجاهز الثوب مكوي والثياب الداخلية أول ما يسمع أدان الفجر يدخل إلى دورة المياه يغتسل غسلة الجمعة ليه؟ عشان ينزل يصلي ما يرجعش ينزل يصلي الفجر في المسجد ونيته ينزل لصلاة الفجر والجمعة يصلي الفجر ويعن عشر دقائق يذكر أذكار الصباح ثم يفتح كتاب الله جل يكره الفاتحة ويستفتح بالبكرة لا يرتق الخطيب على المنبر حتى يكون قد ختم القرآن كله وذلك في كل جمعة مش مرة وخلاص ده كل جمعة فهتقول طب زي أنت ما تعرفش هؤلاء لا نتألسنتهم مع القرآن ولا نتأعينهم مع القرآن ولا نتكلبهم مع القرآن تعود قراءة القرآن خلاص ثم مع كثرة قراءته للقرآن أتاه من الله البركة هو كده إلا عوز بركة في حياته في رزقه وفي طعامه وفي شرابه وفي أولاده وفي زوجه وفي علمه وفي كل شيء يبقى مع القرآن اللهم اجعلنا وإياكم من أهل القرآن لأن ربنا قال في سورة صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته اللي يتدبر آيات القرآن يعيش بركة والله والله والله لا توصف إنما تحس لو اجتمع دعاة الأرض قاطبة على منابر الدنيا ليوصلوا لقلوب الناس ما هي البركة التي ستحل في حياتك وفي حياة من حولك لن يستطيع أن يوصل إلى قلبك قدر البركة لأنها تحس لا توصف تحس لا توصف الله مرجوكنا هذه البركة النبي عن صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن سورة البكرة قال عليكم بسورة البكرة فإن أخذها بركة اللي يقرأ سلطة بقرة تجيله البركة من كل حتة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطله شياطين كبار وأشداء وماردت الشياطين ما يدرش يقفوا قدام سلطة بقرة بس بشارة تخلي بالك تخرج من هنا هو ده بقى مدرسة القرآن نحن نتكلم عنه لان مش عاوزك تمسك يا اخي مصحف وتقعد تقرا بسم الله الرحمن الرحيم زي متك مره الربع يخلص امتى والجزء يخلص امتى لا مش دي, مش دي حضرتك ممكن تختم القران في رمضان 30 مره 30 مره كم حسنه كم حرف قلنا القران تقريبا ثلث مليون قران حروفه حوالي ثلث مليون قلنا 323000 تلت مليون يعني ثلاث ختمات بمليون حرف ثلاثين ختمة عشر مليون حرف تاخد فيهم كم حسنة كم تاخد كم حسنة اقول لي احنا قلنا كم حرف لو كتمت تلاتين مرة كم حرف عشر من الحرف تاخد كام حسنه؟ يعني كم قولي؟ كم؟ ميت مليون يعني كام قول كم؟ 100 مليون 100 مليون حسنه حضرتك ممكن واحد يختم القران مره في رمضان وياخد مليارات الحسنات ازاي؟ النبي قال اول ضعف 10 صح؟ خلاص هو ده وخلاص إلى, أطع... إلى سبعمائة ضعف صح؟ إلى سبعمائة ضعف عارف يعني إيش ضعف أول ضعف عشرة تاني ضعف عشرين ضعف العشرة كم؟ عشرين تالت ضعف أربعين مش قلت بالك مش... مش واحد بقيت سبعمائة لا ده متوالية متتابعة هندسية يعني ممكن حضرتك الحرف الواحد تبقى مليار دير حسنات طب المضعفة تبتك ازاي؟ طب ده يضعف له العشر حسنات وده يضعف له الحرف يبقى مليون حسنة وده يضعف له الحرف يبقى مليار حسنة ازاي؟ ده؟ يعني ايه الفرق؟ ايش معنى ده, ده, ده؟ هو ده باء التمايز في مدارسة القرآن. القرآن يخرج من القلب من الجوارح يعيش القرآن يتدبر القرآن يفهم القرآن يبكي مع القرآن يصل القرآن إلى شغاف قلبي يعني ممكن حضرتك اللي قاعد يهز القرآن هزا وعالتاني بيرتله ترتيلا ويحبره تحبيرا ممكن يبقى آية وحدة في الليلة بكل ده وزي ما قلت لكم فاكريني المثل اللي ضربته لما جيب حضرتك ضربتلك عملي عملتلك دهوف شايف انت بفاكرين ولا بتنسهم جيبنا ألم زي ده كده ألم زي ده ووسخت إيدي اه صح دول خط ازرق وعندك برميل ميه قد كده فيه 1000 لتر ميه متر يعني حضرتك شالوه معاك هيله بينا انت مسكته ورفعته مره واحده ودلقت البرميل كله على ايدك تبص راحت ده برميل كله دلق ما راحتش ليه لانه اتدلق اتدلق كده اتهزوا وقعوا عليك انما حضرتك بلاش البرميل حضرتك تجيب بس ازازة كتير كمان انت حضرتك غطى الازازة كلام عمل اهو غطى الازازة مش كل حتة على ايدك اهو وتعمل ايه اهو جاب ده الحك ده يعني ايه يعني الماء اللي انت حطتها رايح جاي بها عدل وسخ رحت, رحت شوية ما يصغرين نرجع بقى طيب اللي اتسخ قلبه بالران وكلنا كذلك صح كما قال الله جل وعلا كلا بل ران على قلوهما كانوا يكسبون اي ذنب تكسبه بنقطة صدى في القلب ذنب تاني نقطة سودة ذنب تالت نقطة سودة حتى يغلق القلب ولعياذه بالله بالران كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ان العبد إذا أدنب ذنبا كانت نكتة السوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سخل قلبه وإن زاد زادت حتى تغلق قلبه ثم قرأ النبي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبه ما كان يكسبون حديث روى الترميذي والإمام أحمد في المسند من حديث أبي رير والصحاء الألباني الشاهد إن في, في القلب. تخسره إزاي لو جبت القرآن كل مرة واحدة قرأته بسرعة في ليلة واحدة في ست ساعات في سمع ساعات دلاته مرة واحدة وسخ القلب راح إنما ممكن حضرتك تاخد آية اتنين تلاتة تقرأها ورايح جاي بالآية نفس الآية رايح جاي بها على قلبك رايح جاي بها على إيه مش على لسانك على قلبك يعني ألبك بيخشع معها يعني ألبك بيفهمها يعني ألبك بيتدبرها مع أنها آية واحدة بإب فيها رايح جاي بها يتنظف القلب يتطهر القلب الكرآن الكرآن يصنعك الكرآن ينفعك الكرآن يرفعك الكرآن يربيك الكرآن يؤدبك الكرآن يهذبك الكرآن بفضل الله يجن ents fuerte من الذنوب والمعاصي القرآن بفضل الله جل وعلا يشفيك من أمراض القلب المعنوية والمادية وأمراض البدن المعنوية والمادية هو ذا القرآن كما قال الله جل وعلا في سورة يونس مناديا على الناس وإن كان لا يفقه ذلك إلا أهل الإيمان قال الله جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور إهل في الصدور القلب وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون فهو ده شفاء الصدر هو ده شفاء الصدر القرآن كلام الله جل وعلا والله أخواننا إنه لا يمر بالإنسان أحيان إنه لا يمر بالإنسان أوقات يتمنى أن يجلس مع نفسه ليقول الحمد لله إني لنا قرآن هو القرآن دي مش كلام الله كلام الملك العلي الأعلى الجبار العزيز القوي القادر كلام الملك وهو يعني القرآن ملك الكلام الحمد لله إن كلام الملك ده طفل ده يرى صح؟ تعرف تكر القرآن؟ تعرف؟ لأن ربنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من المدكر؟ بقى يعني متذكر يعني متدبر ربنا يسره لك الحمد لله والله هذه سمعتها من أحد مشايخنا والله لو لا أن الله يسر القرآن لنا لو ربنا أنزله بدون تيسير لو لا أن الله سنعال يسر القرآن لنا لما قام لكلام الله أرض ولا سماء القرآن لما كان منزع النبي صلى الله عليه كان بيحصل لنبيه يتفسد عرقا في الليلة الشاتية الباردة لما النبي صلى الله عليه ورجل النبي كانت عند رجل صحابي قال كانت كادت أن ترد يدي رجلك هتكسر إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة ثقيلة لكن ربنا يسره لنا فأحيان الإنسان بيعه كده عاوز يقول كتير الحمد لله يلك بطيارة مثلا وده يفتح يارك الصودي يفتح رواية وده يمش عارف الاهد يقرأ والاهد يبصي منه إشماله واللي نايم انت ما تفتكر بقى القرآن تجيب لك ايتين كده تسمعهم الشيخ عبدالباصط مثلا هو بيقرأ سورة النور الله نور السماوات والأرض انا بقول لك حاجات شخصية بالنسبة لي كل واحد له حاجة كده ايتين كده بتوع سورة النور هو بيقرأهم مسجرين له من سنة ستة وهو بيقرأهم في الكعبة من تسجيلات النذرة تقعد مع نفسك كده حط السماعات وتسمع تنسى الدنيا أي والله تنسى الدنيا وتعيش مع كلام الله تقول يا الحمد لله الحمد لله أحيانا أنا أقول لك إلا أنا بعيشه وانا بقوله لك مش عشان حاجة عشان انت ليك زيها لما تسمع مثلا الحصري والله العظيم يقولنا انا عملتها مقطع لنفسي لما افتح الكمبيوتر في وقت اوقات اشغلها اول ما يتشغل الكمبيوتر يجير كده في ال... الستارت عارفين الكنترول بانل تقوم جايب من الكنترول بانل تجيب اللي مش عارف في الستارت مش عارف ايه وتحط على الستارت الصوت اللي انت عاوزه حطيت انا الصوت ده بقى ثلاث آياتهم بكرهم الحصري ما ودعك ربك وما قلا ولا خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى يا الله تحس إن أنت الدنيا لو دائت تتفتح والله يعني أنا عشت الآيات دي في اللحظات كانت ضيقة جدا في حياتي جاء في نفس وقت الضيق لما قد تسمع الآيات ده بس وأسمعها من حص مرة واثنين وثلاثة جاء الفرج ونقعد ما ودعك ربك وما قلع عشان كده بعيش الآيات ده لما تسمع المنشاوي مثلا في الآية في, في حاجات كده يعني طرقات على قلوب متعبة فيذهب تعبها هو بقرا ولقد ارسلنا رسلا من قبلك الى قومهم فجاؤوهم بالبينات اسمع ولقد ارسلنا كتعز الا لك بس ولقد ارسلنا رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا هو بكرهها كده ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين احنا دايما بنقراها وكان حقا علينا نصر هو لك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا اوعد شك إن ربنا هينتقم لك من المجرمين اللي بيظلموك اوعد شك عشان كي يقول وكان حقا وبعدين تقول بقى مستريح علينا نصر المؤمنين أو وكان حقا علينا نصر المؤمنين لما تقرأ لما تسمع مصطفى اسماعيل أنا بحبي يعني عشان نعدل ما بين الله وبيقرأ مثلا سورة هود ويمر على قول الله جل وعلا في قول نبيه لي نوح الله جل وعلا بعدما هلك ولده هلك ولده غريء ابني بقول هو بقول له يا ابن يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمنا من الماء قال لا عاصم لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغير ظلماء اسمع كده مصطفى سمعينه بقرأ يدي وغير ظلماء وقضي الأمر واستبت على الجدي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين لياس الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك تعرف حكمه ربنا احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك لما تسمع بقى قبل كل دول وبعد كل دول شيخ محمد رفعت وهو بيقرا الفتحة والله لو أعطيتها قلبك تبكي الفتحة من الشيخ محمد رفعة وبول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ويعيدها تاني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ويقيدها ثالث والله توصل لقلبك أنا عملها عندي مش معفول در القرآن ولا درايفل لإسلاميات أنا عملها على الديس كتب لكي أول مفتاح الكمبيوتر ألاقيها الفاتحة لمحمد رفحات أنا بقول الكلام ده عشان أنا بعيشه كل واحد من كده يعني أنت ممكن فيه آيات للشيخ ياسر القطامي لما تسمعها توصل لقلبك في كلمة نصر القطام في أي تنحل من كده للشيخ ياسر الدسري لما تسمعهم تصح فؤادك في مقطعين معينين كده بتسمعهم لمشاري راشد هو بيقرأ إنما أسكوا بثي وحزني إلى الله في سورة يوسف تحس إنه هز قلبك كل واحد له حاجة أنا بس بفتح لك قلبك هو ده القرآن يا أخواننا فأنا رسالتي بقى إلا أنا أعوز أوصلها إليكم في مدرسة القرآن لو أكرمك الله جل وعلا بهذا ما توتوش ارجع له وامسك الآية اللي أصرد فيك دي وراها اغسل بها ألبك اغسل بها ألبك ودائما لو زاد الوسخ لا يحتاج إلى غسيل بماء بارد إنما محتاج فم غلي محتاج ماء حار وليس ثم عندنا ماء ساق إلا أعيننا فلا خير في عين لا تبكي ده كلام السلف كثير من السلف كان يقول هذه الكلمة لا خير في عين لا تبكي لازم تبكي درب عينك بقى من الآن على البكاء لرمضان دم هو دم درست القرآن اللي ما بيبكي ما يبقى ما فهمش القران ومفهموش يبقى ما تدرسوش وما تدرسوش يبقى ما استفدتش منه لا خير في عين لا تبكي جهز نفسك من الان هتصلي في مسجد ايه شوف شيخ شيخ أنت تخشع وراءه سيبك من ال من البروباغندا والاعلام أنا عارف أن الفضائيات أنا بقول كده يعني بقول كده لبعض المشيخنا الذين أبوا أظهر في الفضائيات بقولهم كده أنتم أفضلوا منا وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلهين والإعلام خدموا كن هناك أناسا ستر خير ممن ظهر زي ما سيدنا عمرو خطاب رجع المسلمون منتصرين من غزوة وقد فقدوا بعض الشهداء كما نحسبهم فسأل عمر بن قطاب القادمين من تفقدون من اللي مات قالوا فلان وفلان وفلان فلان وفلان وفلان وفلان وأناس لا نعرفهم أو وأناسا لا نعرفهم فبكى عمر بن قطاب ويقول لكن الله يعرفهم لكن نخط بقطاب طاب في مسجد الصفطاوي لكن الله يعرفهم في حاجات كده ربنا يعرفها فنقول حضرك دور على الصوت إلا يوصل لألبك إلا النبي قال عنه عليه الصلاة والسلام كما روى ابن ماجد من حديث جابر وصحاحه الألباني وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن ده لنقول لك اسمع وفر رمضان وصلي ورا في رمضان إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله اللي انت تحس ان هو ايه بيقرأ وهو خايف من ربنا بيقرأ وهو خايف من ربنا اقول لكم حاجة اقول لكم سر انا بحب بصلي قوي ورا انا بحبه في الله اسمه الشيخ براهيم الهيشة صوت كده عذب أقول أسماء تانية ولا بلاش في ناس كده بساط بس انت وانت بتصلي وراهم تحس ان انت مستريح مطمئن ساكن هادئ تحس ان القرآن بيعمل في قلبك بيداوي قلبك وكاللي بالك ممكن انت ما تطوارش والله ممكن واحد في زاوية صغيرة يؤثر في قلبك خليك معاه خليك معاه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء لدى رأى إمام أحمد وأصحاب السنن كأبي داود والنسائي وابن ماجة وراه الحاكم وراه ابن حبان من حديث البراء وصحاو الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم القرآن يحلو لما إيه تسمعوا من حد كويس زين القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا أقول لك أنا لما حس أم عوز أعيش حياة عذبة سلسة لينة هادئة بسكينة أشغل مع نفسي الشيخ سعد الغمدي بصراحة أحس أن أنا بسبح مع القرآن او الشيخ المنشاوي طبعا شيخنا شيخهم كلهم قراء عذبه وفي قراءه للمنشاوي حتى غير القراءه في في دي في قراءه ثانيه تحس ان بتلامس شغاف شروف قلبك لما تسمع الحصري وهو بيقرا قراءه ورش تحس ان هو ما وروش حاجة ما وروش حاجة مش بستعجل تحس ان هو بيقرأ القرآن حرف حرف والله العظيم الله يرحم السيك العشرين هذا أحسبه أتقاهم أتقاهم السيك الحصري تحس ان ما فيش حاجة قدام صوته يعني لا مفيش حشراجة مفيش عقبة مفيش اي حاجة فان تسمعوا تحس ان انت منساب مع القرآن بدون عقبات لا سيما قراءة ورش قراءة بالراحة كده انا اشعر ان هذه هي قراءة النبي بصراعه يعني ده أنا, انا بكلم عن احسيس انا بحسها لاني مش عارفة وصل لك بس عاوز اقول الكلام ده عشان انت تحس برضو او تفتكر حاجات انت حاسسها كده انا تنزلت النهاردة وكلمت بتوقع عمية كتير النهاردة معلش هي جات كده لكن يا اخواننا هي دي مدرسة القرآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اني احب ان اسمعه من غيري اني احب ان اسمعه من غيري فاحيانا كده انت محتاج محتاج تظلم القوضة مع السنة عشان برضو حتى أقول لي أنت بقولت سنة كلامنا لكن أنا أشخاص بقولك أحيانا بقى محداك أظلم القوضة وهد الجو وابعد عن أي حد وفر الضاري وشغل القرآن. وعيش وعيش مع القرآن أو تقفي القوضة تعطي بص للسماء وإنت بتسمع القرآن لكن يا اخواننا ليس منا من لم يعش هذا القرآن هكذا والله ليس منا من لم يتغنى بالقران يتغنى بالقران حديث صاحب البخاري حديث ابي هريره ليس منا من لم يتغنى بالقران تتغنى بي مش حاوز أقوله زي هم بيقولوا مقامات وتطرب بي لا لا ده كلمة النبي عليه السلام تتغنى بالقرآن يا الله ده هو غناء عم غناء وقرف ايه الحان ايه وزفت ايه معلش في الأفاظ القرآن القرآن اللذة الحلاوة السعادة القرب من الله يا أخي أنت تقرأ كلام الله كلام الله الله يتكلم الله إذا أنا مش عارف المعتزلة بقوله القرآن مش كلام ربنا ليه إزاي إزاي إذا أنت بس تسمع كلمة حتى يسمع كلام الله لما تقرأ القرآن أنت بتقول كلام ربنا كلام ربنا زي بن سعود كان يقبل المصحف ياكوب يقول كلام ربي كلام ربي أو كتاب ربي كتاب ربي تعيش القرآن والله ليس في الدنيا أسعد ولا ألذ ولا أطيب ولا أرق ولا أعذب يعني حط أفاعيل التفضيل كلها الطيبة ليس هناك أجمل ولا أسعد ولا أرق ولا أطيب من أن تعيش مع القرآن وأنت تدرس لما نام خالد بن وليد رضي الله عنه على فراش الموت بعد مئة بعد مئة معركة لم يهزم في واحدة منها ومات على فراشه قال لمن حوله ايتوني بالمصحف فامسك خارد مريك كتاب الله جل وعلا يقرأه فلما قرأه خالد قال آه يا خالد شغلك الجهاد عن القرآن طب انت اللي شغلك عن القرآن ده هو زعلان إن الجهاد شغلوا عن القرآن طيب إنت إيه اللي شغلك عن القرآن الفيسبوك ولا الواتس ولا اسمه إيه التاني المسينجر ولا الانستجرام ما أنت عارفها من الشيخ إيه اللي شغلك عن القرآن خالد نريد سيف الله المسلول زعلان أن ننشاغر عن القرآن أن ننشاغر عن القرآن ده ربنا عشان يقول يقول لنا في الجهاد اوعى تنشاغر عن هذا الذكر مش ربنا سمى القرآن الذكر إننا نحن نزلنا الذكر هو ربنا أخبرنا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وفقوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفتحون ده كلام ده وانت بتجاهد وانت بتجاهد اذكر ربنا كتير كتير عشان تفلح عشان تنتصر عشان ربنا يكرمك فانت برضو كده لابد ان تعيش مع القرآن يبقى هيئ نفسك من الان ارتب نفسك من القرآن من الان المسجد الذي ستستعده او ستصلي فيه وراء امام ما صلي ورى الشيخ فلان في مسجد التوحيد صلى ورى الشيخ فلان في مسجد فلان امشي كده لقيت لما تستقر على امام انت تحس ان ده يخاطب قلبك خلاص سبك من اللي من اللي بيغني القرآن انه يقول النبع صنب يقول يتغنى بالقرآن سبك من اللي بيغني القرآن النبع صنب قال كما في حديث عوف بن مالك الذي رأى إمام أحمد والطبراني وغيرهما وصحوه الألباني قال النبي عسلم أخاف عليكم ستا النبي خايف على الأمة في هذا الزمان وما بعده وما قبله ست حاجات أخاف عليكم ستا إمارة السفهاء إن يأتي المسلمين يبقوا سفهاء إمارة السفهاء وسفك الدم وبيع الحكم كل منصب له ثمن وبيع الحكم وقطيعة الرحم كم كده لمرة السفهاء سفك الدم بيع الحكم قطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير نشوا يعني نشأن يعني فتيان وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَمِيرٌ يُقَدِّمُونَ أَحَدَهُمْ لِيُغَنِّيَهُمْ شوف تعبير النبي معين النبي قال ليس مننا من لم مش يغني القرآن لا يتغنى بالقرآن يعني يعاول يحسن صوته ويردق قلبه ويعيش مع القرآن إنما دي وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَمِيرٌ يُقَدِّمُونَ أَحَدَهُمْ وإن كان أقل فقها وهذا كله للأسف الشديد حدث في زماننا لابد يقول لك الحبيب من أن تعيش القرآن أن تبكي مع القرآن أن تقشى مع القرآن ومن الآن درب نفسك على هذا كشوع طيب إزاي هقول لك حضرتك كل يوم جلسة مع نفسك جلست مدرسة القرآن جلست العيش مع القرآن قد إيه أنت بقى بروحتك ابدأها تدريجيا ان شاء الله قضيها طول الليل لكن ابدأ تدريجيا في عيش مع القرآن اقرأ ولو, ولو سورة كله والأحد فاكرين لما قلت لكم انا صليت مرة ورى الشيخ عادل مسلم فاكرين في الجمعية الشرعية وقرأ, وقرأ بسورة الإخلاص كله والله وأحد والله يكون اهتز المسجد بالبكاء احتز المسج بالبكاء كله والله أحد كله والله أحد أنا لأول مرة أشوف حد بيخشع والمسج كله بيخشع مع الإخلاص مع صورة الإخلاص مع صورة كله والله أحد فيخواننا نحن محتاجين قد نفسك وقت تتغنى به بالقرآن لوحدك يقول لك إيه لوحدك لوحدك بقى عايط طيب لو ما عرفتش تعيط لو كيتش اعمل لك بتعيط تباك او الله هو فيه رياء الوقتي من تلوحدك بقى محدش شايف اعمل لك بتعيط حتى يأتيك البكاء مش احيانا كنت عاوز تنام ومش عارف تنام عادي تعمل ايه تجاهد لما تنام توطي الصوت تقول للوقت ما تحدش تتكلم تطلم النور تقفل الباب تشيش تحط المخدة على دماغك لما تنام بتحاول تنام أنا بقول لك هو أنت مش, مش عارف تقشع مش عارف تبكي حاول إليك تبكي اعصر عينك افتكر الموتى افتكر الموتى يعصر عينيك افتكر صحابك افتكر اللي حصل له حدثة أقعد. أقعد لغاية لما يجي البكاء مرة في مرة في مرة تخشع نفسك تدرب نفسك على البكاء تدرب نفسك على الدموة تدرب نفسك على الخشوة تدرب نفسك على تع... العيش مع القرآن على تدبر القرآن حتى يصبح طبعا لك وسجية لك فما أنزل الله القرآن إلا لذلك قال الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفله يبقى لي مما تدبرش القرآن قلبه إيه مأفوذ طب إلا يفتحه برض القرآن برض القرآن قال الله جل وعلا أفلا يتدبرون آية سورة محمد هذه سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير كيفين هو من عند ربنا كتاب ربنا كلام ربنا سبحانه وتعالى قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليه يبقى الكتاب المبارك نازل ليه عشان يو تدبر لم التعليل ليدبروا اياته أولو حضرتك امسك جزء معين من القرآن كل يوم جزء معين من القرآن لا سيما المفصل يعني مثلاً, مثلا في واحد بيخشع مع ايه معينه كده في سوره النساء تتكلم مثلا عن الجهاد في واحد لما بيقرأ ولا تحسبانا الذين يجدروا في سبيل الله بيخشع في واحد لما بيسمع كلام عن النار والعذاب وفي سورة الدخان في الآخر كده إن شعر الزقوم بيخشع في واحد لما بيسمع الكلام عن الجنة في سورة الرحمن بيتأثر كل واحد له حاجة انت طلع كده مقاطع لنفسك كل يوم تاخد مقطع ما تسيبوش ألا ما تبكي ألا ما تخشع ألا ما تتأثر لشان تعيش القرآن ده كله تدريب ده اسمه تليين اسمه إيه؟ تليين هو التليين دايما بطيء شوية التليين دايما بطيء شوية عرفين عربية لما تعمل عمرة بعد العمرة بيعملوا بتلين. بتلين دي ايه? الراجل اللي اللي الميكانيكي يقول له ما تمشيش بها بصورة عالية. سبها دايرة وما تمشيش بها. لما تلين. انت حضرتك محتاج تلين. تلين قلبك. هتبقى بطيء شوية. حتى لو واقف شوية. بس مش مشكلة. بعد كده. قلبك لان. هتقرأ قلبك لين. هتمشي مع القرآن وقلبك لين. محتاج تدي الوقت. لقلبك وقتا تلين فيه مع القرآن أنا عاوز أكلمكم كلام كتير عن, عن كيف, كيف يقرأ النبي القرآن أقولك أقول للمشركين خشعوا مع القرآن إزاي وسجدوا وراء النبي إزاي شيخ أحمد جلال كان له تقريبا سلسلة أو محاضرة بعنوان أين قلبي صحيح كده تقريبا فيما أذكر أين قلبي اسمع منه ودور على قلبك فين دور على قلبك ما يمكن ما عندكش قلب بجد مش هو واحد تقول له ياخي انت ما عندكش قلب فيه ناس فانا ما عندهش قلب ما عندهش قلب قلبه ما هو ربنا بيقول سبحانه وتعالى بعد سور القافة اقرأها كده وهتلاقي في اخرها او اربع اخرها ان في ذلك اللي انت ده ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب طيب اللي يقرأ ده وما تذكرش ما تدبرش ما خشعش يبقى ايه ما قلب ده كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ويقول في الفوائد اطلب قلبك في ثلاثة مواضع انت عاوز تعرف عندك قلب ودلأ اعرف ازاي في ثلاث أماكن عند تلاوة القرآن وفي أوقات الخلوة وفي مجالس الذكر خلاص اجمع الثلاثة دول مجلس مع نفسك تذكر الله فيه في خلوة بينك وبين ربك وإقرأ القرآن جبنا الثلاثة هم وإقرأ سرطة للإقاف شوف انت خشعت ودلاء عشان تقدر تحكم انت عن نفسك عندك قلب ولا لا قال ابن القيم فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن الثلاثة يعني عند تلوت القرآن وفي مواقد الخلوة وفي مجالس الذكر فإن لم تجد قلبك فسأل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك في ناس معندهش قلب في ناس معندهش قلب قلب مات فعلا في الناس ألبها ميت ما فانظر إلى قلبك لابد ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله في الناس ألبها ميت فعلا كما قال تعالى عن القرآن في سورة ياسين إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حياً قال عامة أهل التفسير يعني حي القلب هو ده اللي بيندفع بالقرآن مو ده اللي بينذر بالقرآن فحضرتك طب طب هنقول يعني عشان نكون عمليين برضو طب انت قرأت صورة القاف وعدت على الآيات دي وما خشعتش يبقى الخلاصة ايه النتيجة انت فيهمت من نفسك ايه ما عندك قلب صح قلبك مريض قلبك ميت طب الحل ايه الحل إيه؟ اللي هيقول الحل هتدوله ازاي العصر ده ما في دماغي الحل ايه اللي هو الله يبرك لك أداوم الحل للقرآن برضو لقد فتحك كل أنتوه صحي كل أنتوه صح بس أنا عاوز دي عاوز أن أقول أن تقلبك مقفول عن القرآن صح ما غذا عدا تشيئ برضو القرآن يعني الحل برضو إيه؟ برضو هو القرآن يعني مع أن قلبك مقفول عن القرآن برضو لا يفتح القرآن يعني مع إن قلبك مريض فما بتفخفش القرآن برضو اللي هيشفيه القرآن مش يقول لسألين أي قيل رسولة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم وعيدتكم من ربكم وشفاء يعني حتى لو قلبك مرض حتى لو قلبك مات إلا يحييه بأمر لا برضو القرآن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى بس بقى القرآن بطريقة يبقى قال ابن القيم بعدما ذكر كلاما طويلا في أمراض القلوب ثم ذكر بعده كلاما طويلا في علاج أمراض الكلوب ذكر ابن القيم الخلاصة في كلمة بصات قال ابن القيم وملاك ذلك أمران الخلاصة في حاجتين خلاصة الكلامة الليلي قالك ده كله أمراض الكلوب وعلاك أمراض الكلوب حاجتين وملاك ذلك أمران الأمر الأول الأ happiness القلب مريض بقى والقلب تعبان والقلب ميت طب أعمل إلى أول قبل ما اكرر القرآن أعمل حاجة مهمة وملاكه ذلك أمران الأول أن تأخذ قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة يعني إيه يعني أود قلبه في الآخرة يعني حضرتك, حضرتك أبن أن تقرأ القرآن ابعد عن الدنيا ابعد عن ملهيتها وما يشغلك فيها ابعد عن أفكار في الدنيا ابعد عن الدنيا خالص ما تفكرش فيها ابعد عن أي حاجة تفكرك بالدنيا أي حاجة تفكر بالدنيا بيد عنها صفيها ثم تقبل الحاجة الثانية بالعمر الثاني ثم تقبل على القرآن وتدبر آياته ومعرفة كلماته وكأن هذا القرآن نزل لك أنت يعني ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم كأن الله يقول يا جلال يا عمر يا خالد يا أحمد يا عبد الرحمن أنفق مما كسبت إذن أنت بتستشعر يا لدينا منه كأن ربنا ينادي على من عليك أنت قال وكأن القرآن نزلك أنت فإذا نزل القرآن على قلبك بهذه الكيفية أنك صفيت قلبك من الدنيا وأقبلت على القرآن وكأن ربنا يخطبك أنت وحدك به فإذا نزل القرآن على قلبك بهذه الكيفية بريء القلب من مرضه بإذن الله برئ القلب من مرضه بإذن الله فأنا أقول لك أخي الحبيب لا خير في عيني لا تبكي في عدة مشاريع أعوزها لكم بسرعة قبل العشاء ابدأ فيها من الوقتي واستمر عليها في رمضان بس بأساسي في رمضان مشروع, مشروع رسالة في آية مشروع رسالة في آية إن حضرتك عشان تعمل بمدرس القرآن كل يوم تحصل الفجر مع الشيخ أحمد جلال مع الدكتور حازم مع الدكتور غريب مع بركة المنصورة المشيخ بركة المنصورة دول مع الدكتور احمد النقيب الفجر أقول له شيخ اديني رسالة يومية أقول له شيخ،, شيخ أديني كل يوم الفجر رسالة في آية خليني أعيش مع الآية دي طول اليوم أعيش معها أفهمها وبينها لي فالشيخ مثلا يجب لك آية مثلا أنت مثلا هتسمع, هتسمع كل يوم جزء هتسمع كل يوم جزء المشروع الأول كده رسالة في آية على فكرة ده برنامج كامل لرمضان الشيخ بقى بفقهه وخبراته الدعوية يجب لك كل يوم آية من الجزء مهمة مثلاً, مثلا على سبيل المثال نجيب لك مثلا في أول جزء واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا عدل الخاشعين لك عيش الآية النهاردة عيش الآية النهاردة إن, إن الصبر مع الصلاة بخشوع كافية بأمر أو كافيتان بأمر الله جل وعلا أن يعينك الله على كل أمورك الدينية والدنيوية واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرا إلى والشيخ بقى يعيشك فيها الجزء الثاني الثاني يوم مثلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يبقى تعيش اليوم لذة الدعاء والشيخ يكلمك شوية تبقى دير سالة اليوم وهكذا أنا عندنا شخصيا تلاتين رسالة تلاتين رسالة وتعملهم لنفسي تعدي مثلا على الجزء الثالث يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم الجزء الرابع والتقم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وأنهون على المنكر الجزء الخامس ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم أنا أقول لك لأنا عملته اجتهادي لكن كل واحد هو الجزء السادس يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وبيتغوا إليه الوسيلة وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِي عَلَيْكُمْ تُفْلِحُونَ سابعا مثلا ولا جزء السابع وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَسِئِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ إلى آخر ذلك دي رسالة في آية في مشروع تاني بعده هنبدأ في من الآن عشان نتذرع العشاء مشروع تاني اسمه مشروع العمل بآية او تطبيق آية دي حضرتك مع نفسك انت هتقرأ الجزء في اليوم ممكن تاخد الآية اللي الشيخ قالها لك وتحاول تطبيقها تولي اليوم تعمل بها مش تتدبرها ويتعيشها فالقرآن له واجب علينا واجب التلاوة واجب التدبر واجب العمل واجب العمل انك تاخد آية من القرآن ده انا مش بقول لك الجزء كله ده انا بقول لك ولو ولو إنك تأخذ آية يوميا في رمضان آية تعمل بها كل يوم تبقى لاديا تود اليوم عمل بها هو ده الفرق بيننا وبين الصحابة يا إخواننا إن إحنا خدنا القرآن سنحفظه وممكن نتلوه وممكن نتدبره إنما الصحابة خدوه مع كل هذا وقبل كل هذا عشان يعملوا به كما قال عبد الرحمن سل... عبد الرحمن السلمي ان صحابه النبي عليه الصلاه قال كانوا يستقرؤون القران من النبي او عند النبي اذا صلى الله عليه وسلم عشرا, عشرا عشرا عشر ايات 10 ايات كل يوم عشر ايات انا قلت لك بس خد ايه عشان الصحابه افقه واعلم واقرب واتقى واخشع وافهم فعشان كده قلت لك خد بس ولو ايه كل يوم كانوا يستقرئون القرآن عند النبي الزن عشرًا عشرًا لا يجاوزهن حتى يعملوا بما فيها من العمل حتى يعملوا فيها بما فيها من العمل فتعلموا القرآن والعمل جميعًا هذا كلام عبد الرحمن السلمي من السلف الصمية قال الصحابة تعلموا القرآن والعمل مع بعضه تعلموا القرآن والعمل هو ذا المطلوب إلى أخي الحبيب وإلا مع كما قال ربنا جل وعلا لأهل الكتاب يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم هو حضرتك أهل الكتاب مين؟ مين؟ طيب وإحنا مش أهل الكتاب؟ إحنا مش أهل الكتاب؟ إنه أهل الكتاب؟ القرآن الكت... اسمه الكتاب؟ فربنا أعزل بيقول الآية للجميع يا أهل الكتابي لستم على شيء اليهود والنصارى والمسلمين حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما ونزل إليكم من ربكم إحنا أنزل إلينا إيه أنزل إلي القرآن فلسنا على شيء حتى نعمل ونقيم القرآن فالمطلوب منك أخي الحبيب من الآن وفي رمضان بالذات أن تطبق ما تسمع من القرآن ولو على الأقل آية يوميا ولو على الأقل آية يوميا إعذارا إلى الله جل وعلا تأخذ كل يوم آية تعمل بها تطبقها تطبقها وإلا ولا الله وإلا فهذا الذي لا يطبق القرآن وإن قرأه هذه من علامة النفاق فيه ثلاث أحاديث يقولون والله ثلاث أحاديث بيهزوني يعني أنا أقوله لكم وأنت أحرار بقى الثلاث أحاديث رواها الإمام أحمد والطبراني والبيهاقي حديث الأول حديث عبد الله بن عمر بن عاص حديث الثاني حديث عمران بن حسين حديث الثالث حديث عبد الرحمن بن شبل أنا معلمهم كده ثلاثة عين عبد الله بن عمر بن عاص عمران بن حسين عبد الرحمن بن شبل وحديث الثلاثة رواها الإمام أحمد والطبراني والبيهقي والثلاثة صحاهم الشيخ الألباني حديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراءها قال القرآن بس منافق لا ده أكثر المنافقين في دول أكثر منافق أمتي قرأه لأنه لا يعمل اسم الحديث الثاني بها حديث عمران بن عصين قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وعملوا به ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تستكثروا به ولا تستأكلوا به الشاهد كلمة اقرأوا القرآن و... وعملوا به لازم حديث الثالث برضو حديث عبد الرحمن بن شبل قوله النبي عليه السلام اقرأوا القرآن وعملوا به شوف بعد القراءة ايه لابد من عمل اقرأوا القرآن وعملوا به واسألوا الله به الجنة قبل أن يأتي أناس يقرؤون القرآن ويسألون الناس به الدنيا فإن الذي يؤتيه الله القرآن قرآنا ثلاثه يعني اللي ربنا بيعطي القرآن واحد من ثلاثه رجل يستكثر به ورجل عفوا رجل يستأكل به يعني عاوز فلوس ورجل يباهي به مش عارس فنوس بس عوازي بقى ايه؟ قدام الناس معروف انه حافظ رجل يستأكل به ورجل يباهي به ورجل يقرأه لله الله اجعلنا كذلك يا رب فلابد أن تقرأ القرآن لله وبعد القراءة على طول لابد من عمل أخرج لنفسك ولو آية يوميا تعمل بها الله أنت مع نفسك ولو آية يومية تعمل بها ونبيك صلى الله كان قلكوه القرآن كان قرآنا يمشى أرض هو, هو ده العمل بالقرآن إن الآية بيعمل بها إن الآية بيعمل بها على طول وقف عند الآية إن ربنا عزال ينزل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجلس من عمل الشيطان الصحابي عمله إيه على طول الخمر تبقى أنهار في زكاك المدينة هو ده العمل بالقرآن إن ربنا يقول وليضربنا بخمرهن على جيوبهن الصحابيات اللي هم جوه جوه المسجد ما خرجوش من المسجد شققنا مروطهن فاختمرنا بها على طول مش تستنى لما ترجع تبقى تتحجب أو الخمر عندها في البيت لا إن ربنا يقول لن تنادوا البر حتى تنفقهم مما تحبون على طول أبو طلحة يجري للنبي عسام يقول له يا رسول أحب مالي إلي بيرحاء هي لله إن ربنا عزال يقول من ذا الذي يقرد الله قرضا حسنا؟ أبو الدحداح جاري عن نبي عسلام يقول يا رسول الله إني أقردت حائطي لله عز وجل إن ربنا يقول انفروا خفافا وثقالا يخرج أبو أيوب وهو تخطى الثامنين من عمره يجاهد ويموت هو في السفينة ميلاء نوش حتى يتفنوا فيها إلا جزيرة بعد تسعة أيام وما تغير جسده إن ربنا بيقول وسريع إلى مغفرة من ربكم يوم النبي عصام يقول قبل قصة تبدل قوموا إلى جنة عرضوها السماوات والأرض زي الآية يقوم عمير بن حمام يرمي التمرات وجاريع الجنة على طول لئن بقيتوا حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة إن عمر بن الخطاب يدخل عليه اللي هو عياء بن حصن والحر بن قيس يقول له إيهن يا ابن الخطاب ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فيهم عمر به فيسمعه أمرا يقول إن الله يقول خذ العفوة وأمر بالعرف وأعرض عن الجنين فيسكن عمر عبد الله بن عباس بيقول دعيت على غداء يوما في بيت أمير المدينة الوليد بن عقبة أمير المدينة الوليد بن عقبة فآتى خدامه بالطعام قال فجاء واحد بصحفة يفور منها اللحم شربة ولحمة بتفور يعني سخنة صحفة كده ما قال فتعثر الغلام في ثيابه فسقط تشنكر في التوب بتاعه فسقط وطارت الصحفة الصنعية بتاعة الشربة ولحمة طارت يقول فوالله ما ردها إلا ذقن الوليد وسقط ما فيها في حجره ده الأمير فانطفط يعني شربة سكنة قدام المعزومين كلهم طارت في دقله والشربة واللحمة وقت على رجله فانطفط قال فقام ودخل غرفته فنظرته إلى الغلام ابن عباس بيقول لم يبقى من روحه لم يبقى من روحه إلا ما يحمل جسد أنا يقول لك روحه رحت روحه اتصمر مكانه ما عادش باقي من روحه إلا اللي موقفه حتى عاد الأمير وقد غير ثيابه فأسمعه أحد يلسائي قائلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فنظر إلى الغلام قائلا يا غلام لعلنا روعناك انت قفت مننا ولا ايه اذهب فأنت حر لوجه الله جزاء ما روعناك هم دول الوقفين عند كتاب الله جل وعلا حضرك بقى خذ لك حاجة تعمل بها خذ لك حاجة تعمل بها من القرآن أختم لكم يعني عشان احنا غزلناكم شوية النهاردة لما زعلوش مننا أختم لكم وأبشركم يا أهل القرآن يا من تأخذون من القرآن ما تعملون به وتأخذون كلام الله رسالات إلى قلوبكم وكأن الله يخاطبكم وحدكم به كل على هدة يا من مرض قلبك فشوفي بالقرآن يا من مات قلبك فأحياه الله بالقرآن يا من قسى قلبه فخشع قلبه بالقرآن يا من بعد عن ربه فاقترب منه بالقرآن أبشر أبشر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الطبرانيوم حديث جبير, جبير بن وطعم وصحاة البني قال النبي عليه السلام أبشروا أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله انت مسك حبل شو ربنا سماء في القرآن واعتصمه بحبل انت مسك حبل في الطرف الثاني فإن؟ بيد الله يا للشرف يا للعز يا للكرامة أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله ثم قال النبي عليه تمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا أبشر يا من ستجعل مصحفك في جيبك والقرآن في قلبك أبشر أنت من أهل الله شوف ده نسبه أنت من أهل الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث المعروف كما رأى الإمام أحمد والنسائي بن ماجد والحاكم من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى أهلين من الناس أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ده مش أهل بس ده أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى أبشروا يا أهل القرآن فالقرآن لن يترككم لا في الدنيا ولا في الآخرة فالقرآن سينفعك الله به في الدنيا سينفعك الله بالقرآن وفي الآخر سينفعك الله كذلك بالقرآن قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى التلمذي والحاكم من حديث أبي عرية وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة يجيء القرآن يوم القيامة أنت قاعد كده في أرض وقف في أرض المحشر مع الخلائق ويتلاقي واحد جاي من بعيد مين ده القرآن شكله إيه الله أعلم بس هو أي زي ما ربنا قال زي ما النبي قال عفوا يجيء القرآن اليوم القيامة فيقول القرآن هيكلم آه والناس هي تسمع فيقول بيقول عن مين انت اصلا ما بتقولش حاك يوم القيامة وعانت الوجوه للحي القيوم يوم القيامة فلا تسمع الا همسة يوم القيامة لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون إنما هتلاقي واحد يوم القيامة بيقول بيقول عنك أنت مش عرف تتكلم هو اللي يتكلم عنك أنت كنت تتكرر القرآن هو هيقول هيكلم ربنا عنك يزيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب يا رب حله حل يعني يعني بدلة حل يعني بدلة فيقول القرآن يا ربي حله قال النبي عسام فيلبس إلي هو من؟ إلي مع القرآن فيلبس تاج الكرامة يكرم في أرض المحشر فيلبس تاج الكرامة ثم يقول مين برضو يقول القرآن ثم يقول يا ربي زده قال فيلبس حلة الكرامة ثم يقول من؟ برضو القرآن ثم يقول يا ربي ارضى عنه ما فيش أعلى من كده ما فيش أعلى في الأخرة ولا في الدنيا من رضى ربنا فيقول يا ربي ارضى عنه فيرضى عنه فيقول مين اللي بيقول القرآن اقرأ ورقة ارقة اقرأ ورقة ويزداد بكل آية حسنة الحديث ده قال كده ويزداده بكل آية حسنة هو ده القرآن هي دي شفاعة القرآن ما مش هيسيبك هيفضل معاناك لغاية لما تاخد أعلى حاجة اللي هي ردون ربنا هيفضل القرآن معاناك لغاية لما تاخد أعلى حاجة ويرفع شأنك في الأخرة ويخلي كل أهرض المحشر يبص عليك على التاج اللي في أراسك والحلة اللي انت لابسها فالصيام والقرآن يشفهاني العبد يوم القيامة فأبشروا يا أهل القرآن أبشروا يا من ستجعلون المصحف في أيديكم وكتاب الله في قلوبكم أن الله يحبكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو نعيم في الحلية والبهقي من حديث المسعود وصحاة البني وأنا لم أرى لفظ المصحف ورد في كلام النبي إلا في حديثين أو ثلاثة على أذكر منها هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من سره المصحف ان يحب الله ورسوله فليقرا في المصحف فليقرا في المصحف عشان كده في ماذيه حتى لو حافظ تقصد يوم القيامه لا ما يوم القيامه اقرا يعني من حفظك يوم القيامه من حفظ من حفظ اقرأ وارتقي كما كنت ترطل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تحفظها هذا هو المعنى لهذا هو المعنى والذي عليه عامة أهد العلم وظن أن فيه رواية كلمة تحفظها فلكن أقول أنت في الدنيا اقرأ في المصحف اقرأ في المصحف في الدنيا سيبك المحمول أنا عارف محمول ده في وقت الزنأ لما يكون معاك مصحف إنما في رمضان مصحفك في جيبك مصحفك في جيبك اقرأ المصحف في أي موطن اூت تكون من اهل القرآن أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا عيكم من اهل القرآن وأن يردنا إلى القرآن وأن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا بالقرآن وأن يهدينا بالقرآن وأن يرزقنا العمل بالقرآن وأن يرزقنا تلاوة وتدبر القرآن إنه ولي ذلك أركاد عليه وصلى الله وسلم وبرك عن محمد وعلى آله وصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع سلسلة إحياء السنن المهجورة نتناول في كل لقاء دبتلا دولة مع سلسلة إحياء السنة للمهجورة نتناول في كل لقاء سنة نحاول أن نحيها وأن نطبقها طوال الأسبوع ومعنى سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى فقه ومن أرد أن يطبقها فلا بد أن يعلم من حوله فقهها أولا لألا تكون فتنة لكنها سنة حث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها والحديث روى أبو داود وغيره وصحاح الألباني من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم يعني أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في الخف عزق الله له الجزمة أو الناعل اللي هو الشبشب أمر النبي أن نفعل ذلك وهذا من مخالفة اليهود وقد كان ذلك أصلا عند النبي عليه الصلاة يعني الأصل زمان النبي عليه الصلاة أن صحابة كانوا يصلون في نعالهم ففي حديث سنة أبي داود لما صلى النبي صلى الله عليه الصلاة أحد الصلاتين للظهر أو العصر وخلع النبي وهو يصلي, وهو يصلي بعدما صلى ركتين خلع نعله وجعله بجواره فاقتدى به الصحابة وخلعوا جميع النعالهم فلما أتم النبي صلاة وسألهم لما خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا فإذا أتى أحدكم المسجد شفو النبي يقول ليه فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فينا علي هو داخلي بصفنا فإن كان فيهما قذرا يعمل لا مش <تصفيق> قال فإن كان فيهما قذرا فليمسحهما وليصلي فيهما شوف نبي قال فليمسحهما لأن التراب يذيل هذا الأذى أو هذا القذر فهذه سنة النبي عليه الصلاة فأنا ليه قلت في بقدمة الكلام حتى لا يكون فتنة للناس لو واحد دقب بالعزاة هل تضربوا بي يعني على الأقل على الأقل الأخي الحبيب وأختي الفاضلة على الأقل أقم هذه السنة ولو في بيتك أحيانا ولو في بيتك أحيانا أو أن تقيمهاما بعض المسلمين بعد أن تعرفهم هذه السنة عرف أهلك عرف الناس عرف إخوانك هذه السنة شريطة ألا يكون فيها فتنة أو أذن للمسلمين, للمسلمين. هذه سنة من سنة النبي عليه السلام بل هي مزية للمسلمين ومخالفة لليهود قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مرة ثانية كما رأى أبو داود وغيره وصحات البنيم حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعليم وفي بعض الروايات قال النبي صلوا في نعالكم خالفوا اليهود فنسأل الله تعالى أن يعيننا إياكم على إقامة سنة النبي عليه الصلاة طيب ما احنا قلنا قلنا ولو على الاقل في بيته طيب حاضر أنا أنا نعم والموضوع إن احنا قلنا أنا, انا قلت اول كلمه واخر كلمه قلت أول كلمة وآخر كلمة شريطة ألا يكون فيها فتنة أو أذى للمسلمين صح؟ صح؟ كده مضبوطة ولا حيثاً إيه؟ قلت على الأقل أقيمها ولو في بيتك النبي عصم قال صلوا فيني عليكم النبي عصم قال صلوا فيني عليكم النبي عصم قال إذا أتى هتقوم المسجد أنا بقول ما يكونش فيها فتنة, فيها فتنة ولا يكون في أذى بس هذا قول النبي على الصلاة. على الاقل اقيموها في بيتكم. صح? ربنا عافينا فيكم. خد يا ابن يا عزوري المساء. خمسة. وانت اوزع على رجال. قلنا الشرطة برضو اللي ياخد يعني يوزع او ينشر او يصور او كده. بنسأل شيخ سيد في كل مرة كده اسئلة كده ونوزع جواز. الشيخ محمد احنا خلصنا فلوس. خلاص خلصة انت بتجيب من عندك ربنا يكرمك. طيب أنا ذكرنا في ثنايا الموضوع قلنا فيه تلت أحاديث تخوف تخوف حديث عبد الرحمن بن شبل حديث عمران بن حسين حديث عبد الله بن عمر بن عاص حد يقول لنا حديث عبد الله بن عمر بن عاص أسهلهم اللي عارف بس الع... طيب حديث النبي عسام الذي رأى الطبراني والبشاقي وفي مسند أحمد أكثر منافقي أمتي كرأها حاجة خوف يسأل الله السلام جزاك الله خير ما يا شباب آدم. طيب خلاص كل واحد من الشباب كل واحد كثيب يلا خذ يب خذ يب خذ خذت خذت قرص هو المصحف ده ماشي كده لا اسمه <تصفيق> طيب يعني قبر خواتر على الله طيب نسال سؤال وياخذ هذا المصحف ان شاء الله مشهور ان النبي اصلا امسك سيفه وقال من ياخذ هذا السيف بحقه فارتفعت الأيدي ثم انخفضت وبقيت يده مرتفعة في يده أبي دجانة صح ما اسمه أبي دجانة ما اسمه اللي جاوب بدون ما يجيب يجيب خمسة جنيه حطيناه بسرعة ولا سمح المرات ما اسمه أبي دجانة اقول يالله انت اسمه ايه? سماك ابن قرشة. في صحابة اسمه سماك? اسمه ايه? اسمه سماك صح? سماك ابن قرشة. طيب اه ندل له. طيب خد. جزاك الله حيالي ابني. اسأل الله تعالى ان يعلمنا وياكم ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا وزدنا علما. ونلتقي في اخر اللقاء ان شاء الله قام لرمضان في السبت القادم. مع آخر عبادة من عبادات رمضان الأربعة التي دعاهدنا على ذكرها أنها عبادة الجود إزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته